تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر يَقُولُونَ أَبَشّرْ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا, إنا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسلنا قد فتنت لهم فرتقبهم فرتقبهم وصطب ونبئهم أن المال قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادو صاحبهم فتعاقف عقر، فكيف كان عذبي ونذر؟ إننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكانوا فكانوا كهشيم المحتضل.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 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فدعون النذر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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بني الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا, ذوقوا مس سقر